الواضحه على ان للجنه ابوابا حقيقيه ليست معنويه أو ليست رموزا كما يقوله الملحدون والباطنيه وهذه من الادله على ان الجنه مخلوقه وجاء في أحاديث أخرى ذكر ذكر ما بين المسافة التي بين هذه الأبواب أو بين المسرعين من مصاريع هذه الأبواب ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة برفوعا وهو من أحاديث الشفاعة وفي عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال فانطلق حتى اتي تحت العرش ساجدا في الله علي من المحامد وحسن الثناء ما لم يفتحه على قبلي ف فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل طعته وشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب <تصفيق> ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصره وفي رواية ثالثة كما بين مكة وهجر فقال علي القاري في مقاطع المفاتيح المسرعين بكسر الميم أي البابين المضروبين على مدخل واحد ثم قال المسرعان البابان المغلقان على منفذ واحد وقال النووي رحمه الله هجر هجر بفتح الهاء والجيم هي مدينة عظيمة هي قاعدة في بلاد البحرين <تصفيق> وأما بصرة فبضم الباء وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل هذه المسافة وهي مسافة عظيمة هي المسافة بين المصرعين من مصاريع الباب الواحد من أبواب الجنة والجنة لها ثمانية أبواب كما ذكرنا في الخطبه الأخيرة وجاء ذكر مسافة أخرى للباب في حديث خالد بن عمير العدوي الذي أخرجه مسلم والذي قال في خطبنا عبطة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما ذكر ثم قال وهذا موضع الشاهد ولقد ذكر لنا أن ما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة مسيرة أربعين سنة, مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وكضيض من الزحام أي تزاحم الناس من أهل الجنة عليه قلت فإذا دخل أهل الجنة الجنة بعد أن يمروا من الأبواب فإن الله سبحانه يتحفهم بما جاء ذكره في الأحاديث التالي الحديث الأول الحديث الأول حديث أبي أسماء الرحابي الذي أخرجه مسلم أنه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم. فقال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته حتى كاد أن يسرع منها فقال لما تدفعني فقال ألا تقول يا رسول الله ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم محمد الذي سماني به أهلي وهذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء حدثتك فقال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي اين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر فقال فمن أول الناس إجازة قال فقراء والمهاجرين أي هم أول من يمر من على الصراط وأول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنه فقال زياده كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها فقال ينحر لهم ثور الجنه الذي كان ياكل من اطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال اليهودي صدقت فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال قال النووي تحفتهم فيما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف يعني أن الله عز وجل يخص أهل الجنة حين يدخلون فيها أول ما يدخلون بهذه الهدية من أكل زيادة كبد النون هذا من لطف الله عز وجل ومن يعني كرمه سبحانه العباده وزيادة كبد النون كما قال النووي, النووي النون بنونين الأولى مضمومة وهو الحوت النون اي الحوت وزائده كبد النون يقال زائده وزياده هو شيء واحد وزياده زياده كبد او زائده كبد النون وطرف الكبد هو أطيبها يعني اطيب شيء في كبد الحوت هذا الطرف منه هذا الطرف منه نعم وفي حديث انس عند البخاري جاء أو جاءت تسميه السائل انه عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وفيه في روايه انس واما اول طعام ياكله الجن ياكل اهل الجنه فزياده كبد الحوت وجاءت تسميته في روايه انس ب بسمه المعروف الحوت أوه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة أوه. خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده يعني يقلبها سبحانه بيده أوه. كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر فإذا صافر العبد وأراد أن يصنع لنفسه طعاما فإنه يقوم بعمل الخبز على النار فيقلبه والله عز وجل يقلب الأرض يتكفأها بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته يوم القيامة كما يكفأ أحدكم خبزاته في الصفر نزلا لأهل الجنة فأتى رجل من اليهودي، فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة فقال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم فقال إدامهم بالام إدامهم بالام ونون قال وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا من زائدة كبدي النون أي خبز قال القسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري خبزة بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة أي الباب وفتح الزاي بعدها بعدها هاء تأنيث هي الطلمة الطلمة بالطاء. الطاء المهملة وسكون اللام والطاء مضمومة الطلمة وهي التي توضع في الملة والملة بفتح الميم واللام المشددة وهي الحفره بعد إيقاد النار فيها وجاء تفسير معنى الطلمة من كلام الخطابي فيما نقله العيني في عمدة القاري انه قال الخبزة الطلمة أوه. فالطلمة هي القطعة من الخبز وهو عجين يتجعل ويوضع في الحفيرة بعد إيقاد النار فيها بعد إيقاد النار فيها تحفر خفرة حفيرة يتظهر خفرة في الأرض ويتوقف فيها النار ثم يسوى وتسوى هذه الخبزة التي تسمى بالطلمة عليها هكذا يفعل الله عز وجل بالأرض يوم القيامة وكما قال القسطلاني وحمله بعضهم على ضرب المثل فشبهها بذلك في الاستدارة والبيات والأولى حملوه على الحقيقة مهما أمكن وقدره الله صالحة لذلك بل اعتقاد, بل اعتقاد كونه حقيق حقيقة أبلغ يعني نعتقد هذا على حقيقته أن الله عز وجل يكفؤ أو يتكفؤ الأرض يوم القيامة الخبز نزلا لأهل الجنة. أوه. وقال النووي أما النون هو الحوت باتفاق العلماء. أوه. وأما بالام فبباء بباء موحدة مفتوحة وبتخفيف اللام بالام هكذا. وميم مرفوعة غير منونة آه. وفي معناها أقوال أقوال مضطربة الصحيح منها الذي اختاره ومختاره القاضي أي القاضي عياد وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها آه معناها بالعبرانية ثور كما جاء تفسيرها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثور ونون وكما نعم ذكرنا أن الثورة كما جاء ذكره في الرواية السابقة والذي كان يأكل من أطراف الجنة هذا كله على حقيقته يعني يجب ينبغي او يجب على المسلم أن يستشعر حقيقة حقيقة هذه المعاني حتى يعني يكون عنده اليقين بعظم نعيم الجنة وأنه نعيم حقيقي لا يخطر على قلب بشر يعني ما ذكر ما نتخيل حقيقته نعم أن حقيقته فوق تصورنا الآن آه. ولكن نؤمن نؤمن به وأنه نعيم حقيقي كما جاء فيما ذكرناه هذه معاني تغيب تغيب عن كثير من المسلمين ومن ثم يعني كأن الشيطان يزهدهم في الجنة نعم فاعلم رزقني الله واياك الجنه ام <تصفيق> ان اول من يدخل الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل على هذا حديث مسلم الذي اخرجه من حديث انس حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتي باب الجنه فاستفتح ف يقول الخازن من انت فاقول محمد فيقول بك امرت لا افتح لاحد قبلك بك امرت لا افتح لاحد قبلك وهذه الاوليه في الرسول صلى الله عليه وسلم على الاطلاق يعني لا يسبق احد الى باب الجنه وأول من يستفتح باب الجنة وأول من إيه من يدخلها على الإطلاق؟ أوه من إيه من البشر والجن وجاء في أحاديث أخرى أن أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين كما في الرواية السابقة وهذه الأولية للفقراء المهاجرين كما ذكرت لا تعني أنهم يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم يكونون بعدهم ومن الحديث التي تدل على هذه الأولية للفقراء المهاجرين بأخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن الحبولي أنه قال سمعت عبد الله بن عمر بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين وكان عبد الله بن عمر بن العاص ما هو معلوم قد ولي على مصر تولى إمارة مصر وكان عبد الرحمن الحبولي من أهل مصر من أصحابه فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مملوك قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء فقال إن فإن لي خادما فقال فأنت من الملوك فقال فأنت من الملوك فقال أبو عبد الرحمن أي لي وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمر بن العاص وأنا عنده فقالوا يا ابا محمد إن والله ما نقدر على شيء لا نفقه لا نفقه ولا دابه ولا متاع فقال لهم ما شئتم ان شئتم رجعتم الينا فاعطيناكم ما يسر الله لكم وان شئتم ذكرنا امركم للسلطان وان شئتم صبرتم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يوم القيامه إلى الجنة بأربعين خريفاً. يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً. فقالوا فانا نصبر لا نسأل شيئا وأخرج الأصفهاني في كتاب الترغيب والترهيب بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الحديث عبد الله من عمر بن العاص أيضا. <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثله يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت للرجل منهم حاجة حاجة إلى السلطان لم لو حتى يموت وهي في صدره وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها أين فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيله وقاتلوا واوذوا في سبيله وجاهدوا جاهدوا في سبيله ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا فيقول الرب عز وجل هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمة وقب الدار نعم واما عن صفه اول زمره من المؤمنين تدخل الجنه فنبينها فيما يلي ان شاء الله Wauw, <coughs>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 منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر لا يفسقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون لا يفسقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون يعني تزال عنهم أوجه, أوجه أوجه الأذى التي كانوا التي كانوا عليها البشر في الدنيا. أنيتون فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة فتح الحمزة الألوة ورشحوم المسكو ولكل واحد من منهم زوجتان. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخسوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا طباغط قلوبهم قلب قلب واحد يسبحون الله بكره وعشية هذه صفة أول زمرة تدخل الجنة وبلا شك يعني يجمع بين هذا وبين الاحاديث السابقه ان هذه الصفه تنطبق على فقراء المهاجرين تنطبق عليه على فقراء المهاجرين وعلى السابقين على وجه العموم الذين يسبقون الى الجنه ومنهم او على راسهم فقراء والمهاجرين <تصفيق> ونسأل الله ان يجعلنا معهم قال ابن الجوزي في مشكله في الصحيحين على صوره القمر ليله البدر اي على ضوئه ليله البدر ليله أربع عشرة ليلة ليله 14 وفي تسميتها بذلك قولان ذكرهما ابن القاسم احدهما لان القمر فيها يبادر طلوعه الشمس يبادر طلوعه غروب الشمس. القمر يبادر بالظهور بعد الغروب مباشرة أو قبل الغروب. هذه المبادرة منها سمية بالبدر. والوجه الثاني لامتلاء القمر، امتلاء القمر وحسنيه، امتلاء القمر وحسنيه وكماله، وسمية بدر تدراهم بدر لتتعلم اه تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم اه وتتعلم وتتعلم وتتعلم وتتعلم وتتعلم وتتعلم الذي يبخر به آه والمجامر جمع, جمع مجمرة وهي المبخرة سميت مجمرة لأنه يو لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور هذا معروف أن الجمر يوضع في المبخرة ويوضع فوقه البخور حتى تفوح رائحته فهكذا في الجنه ويكون وتكون تكون المجامر لاول من يدخل الجنه الألوة او الالوه واخرج الشيخان من طريق ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنه من امتي سبعون الفا او شك الراوي أو سبعمائة سبعمائة ألف أو سبعمائة ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر وجوههم على صورة القمر ليلة البدر قال العراقي في كتابه طرح التثريب، فبين بهذه الرواية عدد هذه هذه الزمرة التي أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليله البدر أن عددهم سبعون ألفا أو سبعمائة ألف على الشك وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حتيات من حتيات ربي عز وجل فبل هذا على أنه العدد المذكور في حديث سهل لعله أن يبلغ السبعمائة ألف على ما شك أبو حزم وهذا الحديث صححه الإمام الألباني الله في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. وأما عن صفة الزم... الز... الزمرة التي تلي الزمرة الأولى فجاء بيانها في حديث أبي هريرة عند الشيخين أيضا <تصفيق> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البد والذين يالونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون نعم ولا يدفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المثل. وما جامرهم الألوه وأزواجهم الخور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صوره أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء وزاد مسلم وما في الجنة أعذب ما في فهل لا تمنيت يا عبد الله أن تكون من الزمره الأولى وإن لم تكن منها فلتكن من الثانية فعليك أن تعمل لهذا أن تعمل لهذا أو أو فهذا الذي يرجى هذا الذي يرجى وتبذل تبذل فيه الأعمار ja, yes, yes.